واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اضبعتم منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ان الموت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن نسبيلا والذاني ياتيانها منكم فاذوهما فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بجهالة ثم يتوبون من قرب ثم يتوبون من قرب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس الت توبة للذين يعملون السئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفاف اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كظها ولا تعبدوهن لتذهبوا بب ما آتيتموهن إلا أن يأتي نب فاحشة مبجنة وعاشروهن بالمعروف فإن كَرِهْتُمْ هُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا